بسم الله الرحمن الرحيم الحاق قم الحاق وما ادراك ما الحاق كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال و ثمانه ايام حسوما فترى القوم فيها عصرا كأنهم اعجاز نخل خاويه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 وَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ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 يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا سلسله درعها 70 ذراعا فاسلكوا انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا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 جازلُ من الرب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكرة للمتقين